تسرّون إليه بالموّدة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم وَمَن يَفْعَلْهُمْ إِنْ كُمْ فَقَدْ ظَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إِنَّ يَثْقَفُونَ يَكُونُ لَكُمْ أعداء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 قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا إذ قالوا لقومهم إن برأء منكم ومن تعبدون من دون الله كأثرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده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 الله أعلم بإيمانهم فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم